الآن أقول أسرع مما تتخيل أسرع مما تتخيل يا بينات أسرع مما تتخيل يا بينات هذا جيمسون أولفيرا هذا جيمسون أولفيرا نعم نعم العميد يكتمل في هذا المساء واكتماله بدراً واكتماله بدرا بكامل عناصره يعاني عن لقطة يعاني عن لقطة والله والله ما تقل روعة عن هدف الفتح وانتو وانتو وانتو الجماعة اتفقوا في روعة الاهداف أوه.